والليل إذا يغشا والنهار إذا ت ج ل ى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم ل ش ت ى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنا فسنيسره ل ل ع س ر ى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنا فسنيسره ل ل ع س ر ة وما يغني عنه ماله إذا ترد إن علينا ل ل ه د ى وإن لنا للآخرة والأولى فأذرتكم نار ا ت ن ظ ا ل ا يصليها إلا الأشجار فأذرتكم نار الظال ي ص ل ا إلا ا ل أ ش ف ذ ر ت ك م نارا الظال ي ص ل ا لا الأشق الذي كذب و ت و ل ى وس يجنبها الأتقى وس يجنبها الأتقى الذي ي ؤ ت ي ما له يتذكر وما لأحد عاده من نعمة تجزى إلا بتضاء وجه رب الأعلى ولسوف يرضى